الحمد ل ه تعالى ن م د ه و ن س ع ي ن به و ن س ت غ ف ه ونعوذ ا ل ل ه تعالى من شرور انفسنا وسيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إ ل ه الا الله و ح د و لا شريك له واشهد ان م ح م د عبده ورسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم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 ان الله كان عليكم رفيدا يا أ يوسف الملك ن و ا و ا ل هو هو ل و الملك ق و ا س و هو الملك و هو الملك و هو ا ل و ل ك و هو الملك ا م و هو الملك ك و م و هو الملك و ر س و ل هو الملك و هو الملك فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى و أ ح س ن ذاته فلمحمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل م ح د س ه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضاره في النار اعانها الله واياكم من النار وكل ما قرب منها م ن قول او ف ع ثم اما بعد ا خ ر ج ا ل ب خ ا ر في ص د ي ق ه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم على, على جبل احد هو هو ابو بكر وعمر وعثمان فارتدف الجبل وقالت احد ف إ ن م ا عليك نبي وصديق و ش د ي د ا ن و أ ق ر ج الترمذي في جامعه من حديث وقفه بن عامر ا ل ج ه ن ي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لو كان نبي لو كان لو فيكم نبي بعصي لكان عمر والحديث اخرجه ابن م ا ج ه أ ي ض ا في ا ل م ق د م ة وابن حبان والحاكم وقال الترمذي حسن مريض وصححه الاذانيه ا ل ص ح ي ح ة و ا ل م ش ك ا ة واخرى الترمذي ايضا عن ابي هريره رضي الله ع ن ه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم دخلت ا ل ج ن ة ا ل ب ا ر ح ة ف ت م ع ت خ ش خ ش ك بين ي ب ي فقلت من قال بلال يا رسول الله ثم مشيت ح ا ذ قصر م ر ض ع ذو شرفات فقلت لمن هذا قالوا لرجل من العرب فقلت أ ن ا رجل من العرب فقال لرجل من قريش فقلت أ ن ا قرشي قالوا لرجل من أ م ة محمد فقلت أ ن ا محمد قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وقال صلى الله عليه و س ل م وهو في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أ ي ض ا قال بينما أ ن ا امشي في ا ل ج ن ة ف إ ذ ا ب ج ا ر ي ة تتوضا امام قصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب ف ض و ر ت لعلمي بغيرتك يا عمر ف ذ ك ى وقول ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي يا رسول الله او عليك ادار ج م ل ة من مناقبه سنوفيها ان شاء الله تعالى في كتب السنن على مدار هذه الحلقات ن ص ط ر بها ش خ ص ي ة عمر نبين من هو ا ل ش خ ص ي ة ا ل ف ر ي د ة ا ل م ف ر د ة التي نسجها القدر ولم ينسج على منوالها احد ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ت ف و ق ة المتفننه على اعلى ق م ة من قمم ا ل إ ن س ا ن ي ة عمر الانسان يتحدى بانسانيته ا ل إ ن س ا ن ي ة لا يقاوله فيها أ ح د عمر العادل لم يقاول عزله أ ح د تفنن ا ل ق م ة على أ ع ل ى ص ر ر ا ت ه ا في العز و ا ل ص ف عمر ا ل أ م ي ر الذي يخجل من ذكره كل ا م ر ا ء و ينظران كل الحكام عمر الخاشع الذي يصير خشوع الناس تحت قدمه تمثيلا و نجلا عمر ا ل ك ا ه د الذي يصير زهد غيره بجوار زهده ضربا للمثل الحقيقي و ه ب ن ه ما يوصف فيه رضي الله تعالى عنه انه ملك في زي ن ز ي ن لو جمعت كل الوصف فيه لا تستطيع ان تخرج عن هاتين الصفتين ملك في زي ن جاهل وهل ترى الملوك ج ه ا ت وهل ترى ا د ي ا ن في اكوام الزهاده ك ل ا ويتكلل وهو الوحيد في الدنيا في ع ص ر الذي ي ع ل ف ق ي م ة ا ل ن ع م ة دخل عليه الحارث بن العاص وهو ي أ ك ل ك ت ر ا ت خبز جافه تعترق مع ا ل ا ث ن ا ن كما تعترق الرحى في حفالها جهد عجيب فنظر إ ل ي ه اضر ل يا عمر وهو يندق قال اجلس اطعم معي والرجل يستحي كيف يجيب ولكن لا تعوده ا ل ص ب ا ح ة قال لا استطيع طعامك يا عمر اني على عده مع اهلي على طعام ليل إ ِ ن َّ ف َ ع َ ا م َ ه َ يوجع ُُِ الاسنان ْ أ َ وجشب ٌََِ غامض يفعل ُ المعده َْْ كي جوقه هذا َ وكيف يفعل ُ بالاسنان ِْ أ َ هذا َ ه َ ا منتج َ رحى وليس َ س ن ا ن قال َ ا ل ل ه اني ِ لاخشى ع ل َ ك م ان تكونوا من اصحاب هذه الايه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و ا س ت م َ ع ت م بها هذا الذي ي م ْ ع َ م الذي ينهار ان يكون مثل الناس قال ووالله اني لاعلم لا أ طيب الطعام عنكم وكثير ما ياكل الناس طيب الطعام لا يعرفون قدره ولو شئت لامرت بعنز يداو شعرها وان تصمت وان يقبض لي الرقاق رقيقا رقيقا ثم امر بصاع من زميل ويضرب في السم ثم يخب عليه ا ا ذ الماء واشرم ذ ك ه ح ل ى عقب ياخذك ي لام ع ل ى ن غ ز ا ل اكل ى هذا ه ل م و ا ن ش ر ي ه على ا ل س ك ف ر س ع له ر س ا ل ة قاله الى عسبه لقد رفعت الله, الله بعد ان ك ن و رضيعا بصحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم من انت م كنا ن ت ر ا ت ما ل ذ ي رفعنا ه ؤ ل ا و ا ص ب ع ن ا ا ل منذكورين الاسلام كنت رضيعا ف ر ف ع ت الله نشيد عمر الشهيد في كتب السير وفي كل التراجم نشيد يفرقه دائما لله غرك يا عمر لقد كنت رضيعا ف ا ف ع ك ا ل ض ا ر ولقد كنت دليلا ً ف ا ع ب لك ا ل ض ا ر وجعلك اميرا ً فوق الخلق اتق الله يا عمر ماذا تقول لربك غدا نشيد لو علمها كل مذنب وعلمها كل مسلم ماذا تقول ر ب ك و ل ا ما أ ع ت ق د ابدا ان يجرؤ على ذنب و أ ن يتصور حياضه و أ س و ا ر ه ماذا تقول ر ب ك و ل ا وهذا أ ه د ي ه لاخواني من انتم من اين شئتم واين كنتم في عوض المسلمين ذكراهم مجهولين رفعتم الله تعالى بهذا الذكر ومع ذلك لا تجاهدون عليه و تقاتلون عليه رغم كل هذه الرفعه انظر في نفسك وفي ثوبك من أ ن ت وممن ن واين كنت انظر ل أ ط ف ا ل ك الذين ليسوا على هديك من هم نكرات في ظ ه ر ا المجتمع ما الذي رفعهم هذه ا ل ر ف ع ما ل ذ ي رفعك ن ت وضيعا فرفعك الله وكنت د ل ي ل ا ف أ ع ز ك الله ماذا غدا؟ تقول لربك ماذا تقول لربك غدا, ماذا تقول لربك غدا؟ نشيد عمر الشهير ا ل م ع ر و ف أ ي ه ا الزنا ء ماذا تقولون لربكم غدا أ ي ه ا ا ل ص ر ا ق ماذا تقولون لربكم غدا أ ي ه ا المنكرون ماذا تقولون لربكم غدا أ ي ه ا ا ل ج ا ه ل ن الضامه ماذا تقولون لربكم غدا أ ي ه ا المبصرون في شهر الصيام ماذا تقولون لربكم غدا اما ا يا تقولون أما تخشون أما تخشون عقابه الذي يعلم ذلك يحرم على نفسه الطيبات التي احاطها الله لك يخشى أ ن تذهب به طيباته يعيش على الخشن نعم رجل يخشى ل ن ع م نعم, نعم. لم ا تخشى ل ن ع م يا عمر قال ل أ ن ي رجل قليل الشكر فكلما ازددت ن ع م ة احتاجت الى شكر واذا وفقني الى الشكر فالشكر في ح ا ج ة الى شكر فلا اريد ان ازدد لهديه الله علي يا من ت ص ر و ن الرزق الواسع والعيش الهنيء هل زدتم به شكرا وهل زدتم فوق ذلك الشكر شكرا حتى تشكروه الذي و ف ر ك م له رجل ا ل سامق الفكر ص ا ف القريحه يعلم مدار امن و م ت ه ا ه منا عشنا في خلق ك ج د ا ل أ ي ر ا ن لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ملك الدنيا ب ح ذ ا ا ل ه ا وليتم ه أ ن ف ق و ا ولكن ش ح و ا وغفله و م ر د ق و لنا و يوما بكومه ا مردفه لنا يوما بكومه يا رب ا ل ل ه ع ا ل د ي ن وجعلك أ م ي ر ا فوق الناس ت أ م ر فتضاع وتقول فيسمع لقولك اني اخشى عليك هذه ا ل ن ع م ة فلا تظلم فلا تظلم ماذا تقول ربك ه ذ ا فاعز للسؤال جوابا واعز للجواب صوابا ل ق و ل ي ت ق و ل الجواب ص و ر ب ا خ ش ي ط عمر قدم ت ن ز ل ه ا ر ا ب ا ويوما مع بعض الاصنام فاستوقفتهم راى عجوز قال اليه لو العلم ان الغرور اقتحم اي شخصيه لصرفر وعشعش على راسها اذا الغرور جواد جامح شيطان مريح يتصرف على القلوب وعلى الرؤوس تجده ص ف ي ا يقتال بخطواته شا الى ع ط ر ه اي حد ي ك ر ب ه لا ت د ان يختال الغرور حضر شيئا من كتاب الله تعالى السنه النبي صلى الله عليه وسلم يختال غرورا عادل ا ق ت ح م الشيطان الرجيم صنع من قلبه عرشا يجلس ع ل ي ه مع ه م ا د قال اشتيت دنيا مثلوتي غروتي شعبه من شعب الغرور اذ سمك شيئا ا ل غ ر و ر ودخل وتفنن ظهره هذه القلوب الطائفه لم تجد البشريه رجل تكاملت سجاياه وتمت فضائله كعمر بن الخطاب قال ابن ب ا ر ك و ر رحمه الله تعالى في شرح الترمذي لو كان نبي ب ع د لكان عمر قال ل ن ه ملك أ خ ل ق ا ل أ ن ب ي ا ء وسجاياهم <تصفيق> لم يقل ب هذا حرف هكذا لانه ملك سجايا وسجاه ا ل أ ن ب ي ا ء هذه نفس كان للغرور لو كان لها دور فيه لاتسعت لها الطرق من ب ا د م ا س ع فكل سجايات تحتل الغرور ولكن هل تسلل الى نفسه الجياشه بالبكاء والى اعصابه ا ل م خ د ر ة بالخوف والرعب الى الله وهو لم يخشى الله خ ش ي ة العبد الذي يخشى الجلد والصوت ولكن كان يخشاه خشيه ا ل ف ر ي خشيه ا ل إ ج ل ا ل والتقدير أ ن يعطيه ن ع م ة فلا يراه على شكر أ ن يعطيه ط و ي ل ة ويراه في تقصير إ ن الكمل من الرجال فقط هم الذين أ خ ش و ن أ ن يراهم الناس على تقصير الكمل القيادات القدرات من البشر يتركون شيئا م ا س ع ا من مباح حتى لا ر ا ه م الناس على قمع وجشع هل يستطيع الغرور ان ي د خ ل و ك سلل الى قلب عمر كلا ويتكلم كان يمشي مع صحبه وهو يركب الحمار وركوب الحمار من قصر ولكن كان محمد رسول الله يركبه ط و ا ض ع ا وكذلك كان اصحابه فاستوقفتهم ر أ ة عجوز فنزل ووقف لها و أ ب ق ى ب ش ا ع د ي ه على كتفيها وضبط واقفا ويقا ص ه ر يا عمر لقد كنت عميرا كانوا يسمونك سم عميرا بالتصغير فقال ك عمر تجارنا ك ب ر و ك كنت عميرا فصرت عمر على كبيره ق ا و ا ل آ ن ن ع ث و ن ك بامير المؤمنين يعني هذا يعني ض ر د ه لا ت خ ل م انت بها ولولا يقول عمر هذه شيء كبير أ م ا ن ع ث و ن ك بامير المؤمنين يا عمر من أ ي ق ن بالموت لا يدركه الفوت ا م ر أ ة تنصح عمر يا عمر من أ ي ق ن بالموت لا يدركه الفوز اي ان ي ف و د ه بالعمل ا ل ص ا ئ ح والعدل ا ي ا ي ان ي ف و د ه ان كنت مؤمنا بالموت ومن ايقن بالحساب خاف العذاب ما لنا موقنون بالموت وما خشينا الفوز ما ذلنا من قواعد انايا ان نؤمن بحساب الله تعالى ولا نخشى عن ذلك إ ن هذه الصور ا ل م ع ن و ي ة ت ن ط ص ر في أ ج س ا د ن ا إ ل ى الصور ا ل ح س ي ة حتى نتملاها و ن ش ه د م ل ا ق ع ه ا في تصرفاتنا و ح ر ك ا ت ن ا يا عمر فقال أ ص ص ا ر ه كيف تقف لهذه ا ل م ر ة العجوز قال والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لو طفقت دهري ما زلت عنها إ ل ا إ ش ر ا ل ف ر ي ض ة اما تعلمون من هذه انها ل م ي سمع الله قولها وهي تشتكي من فوق السبع الزلاف خاوله بنت ف ع ل ه ا ص ا ح ب ة المجدده قال سمع الله القول التي تجادلك في ت و ج ي ه ا وتشتكي كيف يسمع الله كلامها ولا اسمع كلامها عمر المتواضع الخشوع في مجمع اول ل ا وابن حبان د عبد عن ل ه بن عمر رضي ا ل ل ه ت ع ا ل قال لما ى عنه س ل م طلب ا ل صلى الله ن ب ي عمر ل وآله ل ي ه و س على ص د ه اللهم ثلاثا نتج بغيب قد ل ب وقفنا عندها في ا د ر س الماضي ضرب صلى الله عليه وسلم على صوره و ن س ح ه ثلاثا اذهب عنه عنه الغل م ا ح س د والغضب واملاه بماءه ش خ ص ي ة ف ر ي د ة لا ت ر ا ه م ت و ز ع ة الاهتمام حيثما ر أ ي ت ع م ا ر أ ي ت ه كله لا تجد بعضا هنا وبعضا ه ن ا لما القى بكل و شخصيته في حضن ا ل ج ا ه ل ي ة كان وحده د و ل ة في حرب الاسلام كان وحده د و ل ة ذ ا ق ر ي ش كله في ك ف ة و إ ذ ا عمر وحده في كفه وحده وسخر نفس الموقف لما أ ل ق ى نفسه في جراب الاسلام كان ا س ل ا م ن وحده كان دوله وحده رجل لا يعرف التجذر لا يعرف التجذر نفس لا تتجد ابدا حيثما وجدته وجدته كله ليس كباطنه ا ل م ع ا ن المصحف و ا ع م ل بيحفظ او غيره دماغه في غ ي ر ه ل م ا ذ ه في اهله ل م ا ذ ه في شغله نعم أما هو ص و ا ت ه و امامك أ م ا ه و ليس هنا تجده يصلي ويقول وجهت ا ل و ا ج ه الى اليك ولا يستحي من الله وواجهه موجه إ ل ى ماله إ ل ى ن ت ا ئ ه إ ل ى ش أ ن ه الدنيوي هو يكذب الله تعالى في ر و ا ي ة الدفاع وجهت و ج ه إ ل ي ه أ ن ت وجهك و ج إ ل ي ه عجيب جدا عمر إ ن وجدته وجدته كله قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله فكبر القوم ا ل ا د ا ر وسمع بتكبيرهم في صحن ا ل ك ع ب ة وقال <تصفيق> إلى رسول الله أ ل س ن ا على الحق حينا أ و منا انظروا كان كله في ج ا ن ا ل ج ه ل ي ة كان أ ك ب ر ق و ة في ا ل أ م ر أ ق ب ل خ ل ا ح ن ا و اضارج على الاسلام وسيكون كله أ ي ض ا في ج ا ن ا ل إ س ل ا م ليس متودعا من أ و ل يوم يا رسول الله أ ل س ن ا على الحق حينا أ و منا قال ب ل والذي بعثني بالحق إ ن ك م لعلى الحق حيثما م ت ك م قال فلم ا نرضى بالدنيا يجيدينا فالنصر اليهم والله لقاتلناهم ابدا او لقاتلونا ابدا من اول يوم ف ا ل تعالى التوحيد تعالى العقيده تعالى الشيء كالصبح ص ا ل ي ن في زماننا ا ل م ج د ه ي ن الذين ما علقوا ا ل ع ق ي د ة ولكن علقوا القواء والهواء لانهم دخلوا الاسلام متفرقين مترازقين متشعثرين لم يدخل ا ل ر ل كله بدين ا ل ي ه عز ا وشيخ ا ل واضح في سلسله اهل العلم <تصفيق> الذي دخل هذا الدين كله أ ع ط ا ه ا ل إ س ل ا م كله وصار علما ل مفردا والذي دخله متوزع ل ا ه ت م ا م صار نكره كما كان نكره متوزع ل ا ه ت م ا م لم يدخله <تصفيق> <هنبيم> كله أ ل ز ن ا ع الحق أ ب د ا قال بلى قال أ ن ج ه ر بها بين ظهرانيهم قال على اسمك يا عمر قال والله أ د ع ق ل ن بها بين ظهرانيهم وهذا ل د ع علي ما قعدت مقعدا فيه في الكفر احارب ي ه الله ورسوله إ ل ا ق ع د في نفس المقعد ادعو فيه ا لله ورسوله ف ا ن ط ر م المسلمون صفين فيه حمزة وخرجوا يكدون كذيلا ككاذيل الطحين الطحين عند لهم غبار وهم يمشون لهم غبار ككاذيل الطحين مغرق ق و ي ش اليهم شجرا اكبر ا ن ق ل ا ف في تاريخ ا ل ب ش ر ي ة قلب الموازين تماما وقف الناس مشلوين كانهم مجمدين ح م ز ة وعمر في يومين م ت ف ا ئ ي ن ما الذي خطاه الله لهذه ا ل ب ش ر ي ة أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله ر ي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه و آ ل ه و س ل ه أ خ ر ج ه البخاري و غ ي ر ي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا زلنا أ ع ز ه منذ أ س ل م عمر وقال ر ي ت ن ا رضي الله تعالى عنه اي عبد الله بن مسعود كان اسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إ م ا ر ت ه ر ح م ة و ر أ ي ت ن ا نتخفى في الصلاه حتى أ س ل م عمر عجيب جدا الاديان الحركات ا ل ت ا ر ي خ ي ة ا ل ح ض ا ر ي ة ا ل ب ش ر ي ة تتوقف على شخص نعم والله تتوقف على شخص شخص واحد واحد فقط يقلب الله به الموازين ل أ ن الرجال لا ي ع ر ف أ ا اقدارهم الا خارقه أ ل ا ي ع ل م م ن خلق وهو ا ل ر ق ي ب ا ل خ ب ي نعم ا ل إ س ل ا م فقط هو الذي يعيد ا ك ش ا ف الشخصيات ل ا شخصياته ورجاله وابطاله لو مرضت في كل هذا التاريخ ل ر أ ي ت خالد ا ل ا ع ق ا ع م ر أ ب و بكر اشخاص من كل هذه الجمهره ترى هذه الشموع كل هذه الجمهره الضخمه لا يخرج منها إ ل ى هذه ا ل م ط ر د ا ت غيروا تاريخ ا ل ب ش ر ي ة رجل واحد يغير تاريخ البشر كما هو ا ل ق ا د ل إ ن ش ط ت على رجل سيغير تاريخ الارض لكامله وينثر هذه ا ل ظ ل م ة وهذه ا ل ط ا ب و س ي ه إ ل ى خير سامق ي م ل أ ج ر ا ب الارض بكلياتها رجل واحد نعم و إ ذ ا قلت رجل واحد لا أ ق و ل لكم ا ل ح ق عنه إ ن ه سيخرج عليكم يهجاكم رغم كل ا ج ه ز ة الاستخبارات و ا ج ه ز ة التجسس و ا س ت ر ا ق السمع س ي ف ج ر ه م جميعا يتحدى الاجهزه وتحدى كل ف ر ا ت ا ل ب ش ر ي ة س ي خ ر ج عليهم م خ ب أ في دار القدر هل تستطيعون ان تتجسسوا على دار القدر هل تستطيعون ان تكتشفوا ع ق ر ي ة ا ل ع ق ر ي وهو بين الصفوف لا يستطيع ذلك الا الاسلام ا ح د ه ا ل إ س ل ا م وحده هو الذي يستطيع ذلك م ا ذ ا صنعت الهدهد فرعون لموسى رغم أ ن ه ل ربا في بيته أ ك ب ر ف ل ع و ن في التاريخ إ ن خبر الله لاحق وسابق و إ ذ ا ق ب ر الله تعالى فلا بد أ ن يقع وقد قدر الله تعالى بانتصار هذا الدين وهزمت كل م ن ك ر ه وكل م ن ا ف ق ه على رؤوس ا ل أ ش ي ا ء إ ن الذين كفروا ينفقون أ م و ا ل ه م ليصدوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون عليهم ح س ر ة ثم يغلبون والذين كفروا إلى ج ه ن م و ي ب ش ر و ن يغلبون كل هذا المال فينفقونه ب ج ي ر الاستقبال نعم فينفقونه س ي و ص ف و ن له آ ل ا ف وجيوش ج ر ا ر ة ثم تكون عليهم ح س ر ة عندما تبلد الشمس من عصاه مكه تهتب ان ل ل الجديد. ليس الإسلام العبد. وليس و ي فيه د بعد هذا بعد يوم يحب الله حق إن الاسلام ل ه ه ويأفرط عداد ع ك وحده هو الذي يعيد كشاف الشخصيات إ ن ا ل إ س ل ا م فوق كل ا ن ز ل في التجسس واسترق السمع ا ل إ س ل ا م وحده فوق كل قدرات المخبرين والجوابيس الاسلام وحده يتحدى ت ا م ي ابدا برجل او رجلان ي ق ل ب و كل ا ل م ر س ي ن خرج ح ن ز ه على صف وعمر على صف فاطلقت الرؤوس البذيئه واخرست الانثى البذيئه التي كانت ت ط ف ح بهؤلاء عمر الجبار اسلم عجيب شيء عجيب رجلي مسلم في ا ل ع ل م ولا يرضى في سره إ ل ا ان يكون على شاشات ا ل ت ف ا ز ا ل ع ا ل م ي ة و أ ن ت ن ف ن و ا كل أ ج ه ز ه الفاكس لكل جوائز العلن وصحفه ان العظماء لا, لا يتكلمون في السر وفي التهاليج وفي الكهوف إ ن ه م يقارعون على نواصي الطرقات ويقول هل من م ط ا ر ع هل من عالم لو قلت م ن ا ط ه هل يستطيع شخصيه تابت تخفيه ولا قرض الا ب ص ل ه و ر والمقارعه فذهب الى, إلى خاله ابو جهل بن هشام وابو جهل بن هشام كما قال ابن م ن د ه خ ا ل عمر بن خطاب وقد اخطى ابن م ن د ه ولكن خاله قاله هريره عمه عمه ج ه او قال اخو ابو, أبو جهل فابو جهل قال عمر نعم ي امه حمتمه بن ا ت ش ا ر اما قاله الحارث بن تشعب قال من اشد قريش على الاسلام قاله ابو جهل خ ا ل ك فذهب اليه وقرع الزاد قال عمر أ ه ل ا وسهلا مرحبا ماذا جاء بك تعال ادخل الى و ق ت ي قال فيك في أ م ر ه انظر إ ن ه يضع السيف مكان الندى يضع السيف في غيره ف مكانه وفي موضعه حيث لا يحتسب ا ل ض ع ض إ ل ا هذا ادخل قال قد أ س ل م ت و ا م ن ت ب محمد سبحان الله شبهنا بجهله بيتي قال نعم قال سببا لك اخرج واغلق الباب في وجهي ما زال على ذلك هزيمه ة عجيبه ان هزيمه اي طاغوت في الدنيا ان تكون قويا في مبدئك مصرا عليه جربها عمر يوم اضخم وقته قالت نعم اسلمت وافعل ما بدا لك ان اي طاغيه في التاريخ تهزمه المبادئ لا تهزمه القوى ولكن المبادئ إ ذ ا ي ا ت <تصفيق> م ن تركتك ا ا تعليم ل ل م س ت ا ع ف ي ن الذين يترددون يوم أ ن ي ر فتنه يحذف لحياته وينهرب ويسمع اغاني ويشير في ر ك ب ا ت اللوطان تركت ل ن ا أ ه ذ ه هي ا ل م ن ا ج ا ا ل ذ ي جعلتك كذلك بالله عليك هذا بي دخلته كلك أ م ذكر بعضك ام رسل بعض اسلام التمزيج اسلام الزعم إ س ل ا م الزيف الذي تمثله صور مهزوزه لا ق ي م ة لها سيقراها ل ا س ل ا م بسنالك خيله عن ق ر ي ق اي طاغيه على رسل الارض لا تنتصر عليه قوه نعم فلست ب قوته ولكن تنتصر عليه بمبادئه باصرارك على ما أ ن ف ع ع ل ي ه أ ف ل ا م ك ي ا عمر افعل ما بدا فقط فقط <تصفيق> فرقق ب ا ل ك ع ب ة وقال من أ ي ه ا الناس يزيع في ا ل أ ر ض خ ب ر ا س ل ا م ي فالروح المولود ا ل م ن و ب وكيل الايسيريه أ و الجيد الكي أ و ا ل م ث ث أ و الشيمبي ر ج ل م و ج و د عميل مش مستوي عميل لكل أ ج ه ة المخابرات المستوى لجهتين أ م ا هذا لكل أ ج ه ة المخابرات ل أ ن ه ليس له إ ل ه إ ل ا مصلحته إ ل ا منفعته ه ل ا اله رحيم لم يكن اله له اله و إ ل ا لخر له عبدا ولم يكن عميلا إ ل ا له أ م ا الذي خر اعمالا لغيره فهو عبده من دون الله فهو كافر لا محاله قالوا جميل ابن عمر الجميل أ ن ق ذ رجل ا ل أ خ ب ا ر في م ك ان ت ذ ك و ا الكلام ل بينه وبينكم ا ل ي ش د ع م ه ولذلك تفهم من هذا المنصر لو كنت تقول واحد عظيم انصر اي خبر تقول ا لك ل ا م ه سرا ش ل ي ك لوحده اذا قلت له سرا تاكد تماما ستجده ب كل ج ل س المخابرات لذلك يقول كلام في الكرب يكسر بها صاحب ا س ر ا م قد المهم هام جدا فيغير الناس انه من اصحاب ا ل أ س ر ا م فيغفر هذا سريعا ل د ه ياتيه بشخصيتي ويفطر بها من أ ص ح ا ب ا ل أ س ر ا م قاله يا جميل قال نعم قال أ س ل م ودخلت دين محمد قال عبد الله بن عمر ر ا و الحديث والله ما ربها علي مالوش هي من ق و ل ت ي ه سماحي تاني فقضى القول من اول م ر ة واطلق ساقيه ل ل ر ي لهما الفرق وتركه يا اهل م ك ة لقد صبر ا عمر وعمر فرق خلفه وقال كذب لقد اسلمت ما ص م و ت لان الصابر خارج بل اسلمت ف ج ت م ع عليه القول وحال ش الواهب الرجال وخرج قاله قال ماذا صنع الرجل قال واسلم قال واما ايه يعني في المكان رجل يقال نفسه امرا ما تكوين منه فقاموا له وقام لهم يسرعهم طاره ويسرعونه طاره ينالون منه وينال منه مصارع الملك الشهير وما قطروا عليه شيء حتى خرج ا ل ن ا ر طوال الليل يصارعونه حتى ا م ت ل ت الشمس بالاخر ولم ينالوا منه شيئا حتى ج ا ل يا ا خ وقال يا ا ل ن ا س ل ق د ا ل يا اخي وقال يا اخي وقال ن ا س عنه ك ا ل يا ا ل ث وقال و يا ب اخي وقال يا اخي و م ا ل يا اخي وقال يا اخي وقال يا اخي وقال يا اخي وقال ل يا ا خ ل ق ا ل ت ح د ي ل ي ح م ا ه ذ ا ا ل د ي ن ش ر ط ا ل م ا ر ب ة و ا ل س ل ا م يعتز جدا بهذه الشخصيات ويعطيها ادوارها ل أ ن ه ا أ و ل خباها التاريخ لهم أ ح ر ق بالله لان كنا ثلاث م ئ ة لاخرج لهم منها أ و ا خ ر ج و ن منها سبحان الله رجل لا يعرف الحلول الوسط لا يعرف ا ل م ه ا ج ن ة أ ب د ا ا ن ق ل ا ض خطير جدا ب س ا م حمص وعمر ماذا يستفيد ا ل إ س ل ا م منه هل اول ما دخلوا الكعبه حطموا ا ل أ ص ن ا م وتشفوا من خصومهم كما يفعل بعض إ خ و ا ن ن ا الذين ما درسوا عقيده هذا الدين وما دخلوا هذا الدين من بابه د بل دخلوه من الشماليك ش ب ت ا ء طول عمره و إ د ع ا ء ا ل ه ت ا ى ب ا ل ك د م وتارك الثور الجامد يعظم كل ما حوله ما تعلم علم من ر أ ى شيخا يتعلم منه ا ل أ د ب اولا قبل ان يتعلم العلم يتجوز د س ر خمرات ضما مواخذ بنا حطا لا يخيب كان ثانيا وكان فاجرا ف و لا يخيب ا يرى ما كان عليه ا ل م ع ص ي ة هذا هو الدين ا ل أ ص ن ا م لو بضرتك لاصبتي في ص م ا ل ك ع ب ة والمسلمون بين شيخ و ر ا ج ع ومعهم حمزه هزم الله وعمر الفارس المصارع هل اصقم ا ل أ ص ن ا م لاول م ر ة كما يفعل اخواننا منهج م علمي مدروس لا بد من تبديل <تصفيق> ه ما ت ع ل ذلك ابدا انهم ضعان ان, إن صاحب الصنم يحطمه بيده ان شارب الخمر ل و ح ط م ان تكفه بل ارث اليه الايمان في اوصاله يحطمه هو سمع ا ياباني لا اكثر شريطه او مسجله ل ا ابدا من ا ل ل ه ولكن وطيه السجد الذي يفعله هو بنفسه لا افعلها ن ا هذا منهج الاسلام بالتغيير ليس بالتغطيه وبالكذا و الكذا كما تسمعون ه وترون فكر امر المعروف والله يا عمرو ن د لم ن ف ه م ولكن اخذناها نوعا من التطرف والتفوق الغير معبود وكل مر ي ش ت ه م بفعله صلوا هكذا لم ي أ ت ي آ و ا ن ا ل أ ص ن ا م م ع ه سبحان الله طيب أ ص ب ح ن ا لنا غ ب ي ة وقوه ة ق ا ه ر ة ولا يستطيعون أ ن يحكموا م م ك ة ر ح د ه م إ ذ ن ي س م ع و ن حلفا حكومه ة ا ف ي ة بينهم وبين المشركين أ ص ب ح ن ا لنا قوه مع عمر وحمزه واصبحنا مجهرا واصبح ا لسان إ ل م فوض وله ر ا ي ة وله ج ه ة لن س ت ط ي ع ان نحكم م م ك ة ر ح د ن ا نقمع إ خ ل ا ف الحكومه ا ل ر ا ي ه بين الجاهليه وبين الاسلام ما كان ا ل إ س ل ا م ان يفعل ذلك أ ب د ا تعلموا التمايز و ا ل م ف ا ص ر ة من أ و ل يوم المسلم لا ي أ خ ذ حلولا وسط كحزب ا ل وسط أ و الذين يدخلون الانتخابات تعلموا من هذه المواقف لقد كان لكم في قصصين ع ب ر ة عيب ر ا تعلموا حصانا حكومه ج ن س ي ة دخلوا معهم الاتهامات ل ي ك و ن جزءا اسلاميا و ج ز ه ا ع ب م ا ن ي ا كاشرا أ ب د ا و ا ل ي الاسلام يتميز والاسلام لا يقبل إ ل ا الانفراد وحده الاسلام لا يحب ا ل ض ر ة ولا يحب المنافس اسلام الله دين الله ودين البشر هل ن م س ج بين ح ك و م ة الله و ح ك و م ة البشر نسمع يا ث ف ا ك ي ا س ة التفتر نسمع يا ثقل اخر قرون هنا وقرون هنا وزير هنا وزير هناك أ ب د ا ر م ل ا ل ت م ا ي س أ ص ل ا ل إ س ل ا م وهدفه الولاء والبراء ما صنعوا ذلك أ ب د ا رغم ان معهم ا ل ق و ة لما أ ع ط ا ه قاله الولاء قال خالي إ ن ي ط ر ق ت جوارك قال ما يا ابن أختي م س ر و ن د يضربونك قال لا أ ق ب ل إ ل ا أ ن اوذى بالله لا أ ق ب ل أ ب د ا أ ن اكون في ن ع م ة وفي أ م ر وكلام و إ خ و ا ن ي ي ض ل ب و ن هكذا ف إ ن ي تركت جوارك حتى أ ع ذ ب بالله ومر يمت في طرقات مكه يقول هذا اهتم لهذا امن ويدعو هذا ويبطش بهذا ولم يقرب منه احد قال ا ي و ا الناس اني اهتم الا يضربني احد الا يهدوني احد لا يزعم احد مصطفى وهو العجيب الذي ما قومع احد باسلامه ابدا امه عبد الله بن عامر بن رميعه هي وزوجها عامر بن رميعه هاجرت اجره الخلش ف أ د ر ك ه م ا عمر على الشاطئ وكان عامر في ض ع ض حاجته ف أ د ر ك المراه قال الى اين يا امه الله قالت قهرتمونا و ا ب ي ت م و ن ا فتركناها لكم فقال صاحبتكم السلامه و ن ظ ر ب دمعكم من عيني فتعجبت المراه فلما جاء عامر قالت ه يا ابا عبد الله لقد حدث من عمر كيس وكيس وكيس وقال به واحسست منه ل ز ق ه وقبول من هذا الدين صحيتهم السلامه رجل يتعجب كيف يخرج إ ن يتم من وطني من اجل عقيده امر ليسير ن لهذا المحتوى امر عقائد الدين الذي اراه ماذا انت انا تريد مني ماذا يعوجك انت لكن دينكما يدين ماذا انت كان عمر لا يتصور ان يفترون الى هذا أ ن يخرج رجل من ا ل ب ل د ي ومن وطنه من اجله يخرجون هناك م ذلك ليس في دليل التطور عندهم هذا ليس من المروءه وليس من ر ج و ل ة العرب ووصولك العربي ن يخرج منهم رجل يتعطف ا غ م ع ن ه م ق ا ف ي ة جبار ج ا ه ل ي ه لا ي ت ص و ر هذا ا ل أ م ر لا يحكم إ ل ى بعض ا ل ت أ د ي ب وبعض الربع ا وبعض الثلج لكن ان يقل ان يخرج للناس يخرج تخيل الخروج إ ل ى غير وزع ولم نرد كل مره ثانيه لا نخوه العرب تابى عليه ذلك رجوله الرجال تالف ان تكون كذلك لا يفعل ذلك إ ل ى المخاليس اشباه الرجال الذين اتخذت المروءه اتخذت العلمانيه ا ل م ر و ه من عروقهم واتخذت الرجوله من هيئاتهم واشكالهم ان الرجال لا يدرسون على المبادئ ابدا والكروات الجاهلية فمبادئ الرجل تتجذب بنليل لو جاءت العنقره عنه غير اعضائك التناسليه الى اعضاء مره تقبل تقول رجولتك فكذلك المبادئ عندهم كواضع الاعضاء الفتيه تماما صاحبتكم السلامه فضحك الرجل وكانت ا ل م ر ا أ اصدق حتى من الرجل قال اطمعين ا في إ س ل ا م عمر والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب حمار أ ب و ه يعني اذا اسلم حمار الخطاب يكاد يسلم عمر ي س ت مطلق بن ا ل ج م ه ذ ا أ ا ب ل ط ع ل ي ة في ا ل أ ر ض د و ل ة وحده أ ط م ع ي ن ا في إ س ل ا م ه وعجيب من دورات التاريخ و ص ب ق حس المراه واسلم عمر وكان الخوار العجيب ا ل ت ك ا ء العجيب كل هذه الصفات السامقه ويخشى صم ويرهبه يخشان ويرهبه قال ل ا ح ن ا بن قريش كنت مع عمر يوما فجاءه الرجل وعمر بشان من شؤون المسلمين جاءه الرجل قال يا عمر يا أ م ي ر المؤمنين لقد واعدني رجل تعال فانتصف منه فعله عمر بضرته وقصف راسه ق ا ل ع ن د م ا أفعرب م ل المسلمين ك و ف م ذ أ هو ر المسلم ي ن ت ش غ ل و ذ ي يملكه و ا هو المسلمين ا فهذا هذه ل ر هو ق ا ل ن ف س ك ع م ر ا ل م ل ك ف ي زي الظاهد ن ع فهذا ه هو ق ا ل ن ف س ك م ا ا ذ ا ل ر ج ل يشتهر بهذه ا ل ض ر ب ة على العالمين يقول ضرب فلان عمر ويستوعب م ل مؤتمر صاحب يستدعي العالم ل أ ج ر ه تعالوا ت أ ق ل ا ل آ ن من عمر ويؤكد في التاريخ أ ن الرجل تعرض عمر ز و ي ة نفس خ د ي ئ ة انطبق على الخبث والنجافه ا ل ن ف س ي ة ت ض م ا عن ا ل ح س ي ة تريد أ ن تاخذ ن ف س ه ا حظا وهي ليست ذات حظ من ع ق ر ي ة أ و علم أ و ضروءه ذلك رجال ز م ا ن قال إ ن م ا أ ح ت س ب ه ا لله, لله. أي فسقط رجل لله وحتبنا عليها هناك سقط رجل و أ خ ذ يبكي ماذا تقول لربك رجلا س ب ح ا ن الله خلق على رجلي م ا ذ ا ل ك ب أ ح ك ا م في السجن مدى ا ل ح ي ا ة م ا ذ ا ل ك بالتعذيب والضرب ليلا ن ه ا ر م ا ذ ا ل ك بالتجسس وصراخ السمع وقد قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وهذا ح د ي ث في السنن من اجتمع لحديث اناس بغير إ ذ ن ه م صب في مذنيه ا ل آ ن ك يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ر ص ا ه ا ل ن ه ا ء من اجتمع إ ل ى اناس بغير إ ذ ن ه م يبغي الشر وقد قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لا يدخل الجنه نمام وفي ر و ا ي ة قساه ويقال لا يدخل لا يدخل ولا يعني ما هي ما هي ة م م ن ع ه هل عقلنا يطرح ا ل ن ع م ل هل نرعوي ماذا نقول ربنا غدا سقط عمر و ا ف ن ق و ل يا عمر كنت ت ل ي ل ا فارفعك الله وكنت وضيعا فاعزك الله وصرت أ م ي ر ا للناس ماذا تقول لربك غدا و ا ل ن ك ش خ ص ي ة ع ز ي م ة ش خ ص ي ة ف ر ي د ة ونحن نتكفر برواها وبعرقها الضواع وبشهاها الشدي د طوال الشهر الكريم و ك ل قولي هذا و ا ك ت غ ف الله ولكم على أن ما لي ولكم و ص ل ا معذمنا ي م ت ع ن وأن ا يمتعنا ع ف ر الله لي ولكم و ا ل ت و ر اليك واتوب ل اليك واتوب ا ل ي ن هو الخالق الولي على ذلك أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله ي و ل ك و ل ر ا م س